بوك تو yetmiş beş خمسة وسبعون خمسة وسبعون برشي لار سبب گوسترمك بير ابداء الاسباب واحد ابداء الاسباب واحد نيچن لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ هذا شكته. <تصفيق> الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. هذا شكته ألدوتشين. جالمıyorum. لا أتي لأن الجو جدا. لا أتي لأن الجو سيء جدا. أنيتشين لماذا لا يأتي لماذا لا يأتي أو هو غير مدعو هو غير مدعو دعوتلي هو لا يأتي لأنه غير مدعو هو لا يأتي لأنه غير مدعو. نيجين جلميورسون. لماذا لا لماذا أنت لا تأتي؟ ليس معي وقت. ليس مع وقت. لا آتي. لأني ليس مع وقت. لا أتي لأني ليس مع وقت. نيتين لماذا لا تبقى؟ لماذا لا تبقى؟ تها، توش ما ما زال علي أن أشتغل. ما زال أن أشتغل çalışmam gerektiği için kalmıyorum La abqa li'anni la yazal alayya an astaghil La abqa li'anni la zala alayya an astaghil Neden şimdiden gidiyorsunuz Li madha sirta turidu an tadhhab Li madha sirta turidu an tadhhab YORGUNUM. أنا تعبان. انا تعبان. يورغن أُلْدُومِيْنْ. قِيْدِيْوُرُمْ. أنا أذهب لأنّي تعبان. أنا أذهب لأنّي تعبان. نَدَنْ شِمْدِدَنْ. قِيْدِيْوُرُمْ. لماذا صرت تريد تسافر؟ لماذا صرت تريد أن تسافر؟ oldu الوقت صار متأخرا الوقت صار متأخرا için gidiyorum أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا